وَلَقدَدْ أَخَذَ اللهَّهُ مثَاقَبَنِي إِرِي لَ وَبَعثْنَا مِنهُ مُثْنَّيِ عشَرَ نَ قِيبَ وَقَالَ اللَّهُ إِي مَكُم لإِنْ أَقَمتُ مُ الصَّلَةَ وَآتَتُ مُزَّكَاتَ وسلوا وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا واقرضتم الله قرضا حسنا لكفرا عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار